بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل في كل ف ت ر ة بقايا من أ ت ب ا ع الرسل ومن العلماء الربانيين و ا ل أ ئ م ة الراسخين الذين يكشفون زيف الزائفين وزيغ الزائغين ويحذرون ا ل أ م ة من ت أ و ي ل المبطلين وتفريط المتساهلين و إ ف ر ا ط الغالين وهذه ا ل آ ف ا ت ا ل ث ل ا ث ة ا ل ت أ و ي ل الباطل والتفريط و ا ل إ ف ر ا ط هي أ ع ظ م أ ب و ا ب الفتن والشرور التي دخلت منها ع ن ا ل أ م ة الويلات والمهالك ك وصلى الله وسلم و الله ا ب ر على من جعله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إ ل ى الله ب إ ذ ن ه وسراجا منيرا فصار النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم هو الميزان ا ل أ ك ب ر الذي توزن فيه ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ع م ا ل والاراء و ا ل أ خ ل ا ق ف إ ذ ا وزنت الوزن الصحيح في هذا الميزان الدقيق فانظر كم من الرجال و ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ف ع ا ل والاراء تطيش في هذا الميزان ا ل أ ك ب ر وكم من الاحوال أ ح و ل ل وكم من ا أ تذهب هدرا لا ق ي م ة لها ف أ م ا الزبد فيذهب جفاء و أ م ا ما ينفع الناس فيمكث في ا ل أ ر ض أ م ا بعد ف إ ن ا ل أ م ة قد حفظت منذ زمن بعيد قول إ م ا م دار ا ل ه ج ر ة مالك ا بن أ ن س ر ح م ة الله عليه لا يصلح آ خ ر هذه ا ل أ م ة إ ل ا ما أ ص ل ح أ و ل ه ا ولم نكن نشعر ب ق ي م ة هذه ا ل ك ل م ة ا ل ت ا ر ي خ ي ة حتى قلبتنا السنين و ا ل أ ح د ا ث ا ل م ت و ا ل ي ة التي جعلت الحليم حيرانا يقف في ح ي ر ة من أ م ر ه يبحث عن حل لما أ ص ا ب هذه ا ل أ م ة من شرقها إ ل ى غربها من آ ف ا ت ومصائب و أ م ر ا ض حتى بلغ السيل ا ل ز ب ا في أ و ق ا ت ك ث ي ر ة وهناك تبدت لنا ك ل م ة هذا الامام إ م كلمة ه ذ ا ل إ ا م هذه ا ل ك ل م ة ا ل ت ا ر ي خ ي ة وهي تنادي ا ل أ م ة إ ل ى ا ل ع و د ة ا ل ص ا د ق ة إ ل ى عصور ا ل ن ب و ة ا ل ر ا ش د ة والقرون ا ل ث ل ا ث ة ا ل م ف ض ل ة التي شهد لها النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ب ا ل خ ي ر ي ة والفضل ووالله الذي لا إ ل ه غيره لن تفلح ا ل أ م ة في عصورها ا ل أ خ ي ر ة إ ذ ا لم تهتد بنور العصور ا ل أ و ل ى في أ ق و ا ل ه ا و أ ف ع ا ل ه ا وجميع شؤون حياتها أ ن تعود إلى الرعيل الأول أن تعود الى ر ع تعود ي ل الأول ل أن إ الرعيل ا ل أ و ل الفريد تستلهم منه العبر والدروس و أ خ ص منهم رجال القرون ا ل أ و ل ى وكل من له قدم ص ا د ق ة ر ا س خ ة في العلم و ا ل ت ر ب ي ة و ا ل ت ز ك ي ة من أ م ث ا ل فقهاء ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم و أ ر ض ا ه م والتابعين والشافعي و أ ب ي ح ن ي ف ة ومالك والسفيانين والحمادين و أ ي و ب ا س ت خ ت ي ا ن ي وابن المبارك و الحسن البصري وابن سيرين وابن مهدي وابن جرير الطبري ر ح م ة الله عليهم و العز بن عبد السلام وابن ت ي م ي ة وابن القيم وابن رجب وابن كثير وابن حجر والصنعاني والشوكاني ومن المعاصرين كامثال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ر ح م ة الله عليه والشيخ محمد بن إ ب ر ا ه ي م والشيخ عبد الله بن حميد والشيخ بن باز وابن عثيمين و ا ل أ ل ب ا ن ي والخضر ح س ي ن وغيرهم ر ح م ة الله عليهم لقد وعت ا ل أ م ه منذ القدم ما للعلماء الربانيين من أ ه م ي ة و م ك ا ن ة و ض ر و ر ة في استمرار ح ي ا ة ا ل أ م ة وتوقد جذوتها فصنفوا منذ وقت مبكر في تراجم الرجال وسير ا ل أ ئ م ة الهدى وتواريخهم ومناقبهم وفضائلهم كالطبقات الكبرى والتاريخ الكبير وسير أ ع ل ا م النبلاء و ح ل ي ة ا ل أ و ل ي ا ء و ص ف ة الصفو ة و ا ل إ ص ا ب ة و أ س د ا ل غ ا ب ة والبدر الطالع والكمال وتهذيبه وفروعه و إ ن ب ا ء الغمر وغير ذلك حتى عد هذا النوع ت ص ي ف حتى عد هذا ا ل ن من التصنيف العجيب م ف خ ر ة من مفاخر ا ل أ م ة تباهي به ا ل أ م م وتفاخر به حضارات الشرق والغرب وكان الهدف من هذا التصنيف وكان الهدف من هذا التصنيف حفظ أ خ ب ا ر أ و ل ئ ك ا ل أ ك ا ب ر ل ل أ ج ي ا ل ا ل ق ا د م ة فتهتدي بهم وتقتدي بهم والمرء إ ذ ا طالع سير ا ل أ ن ب ي ا ء والخلفاء والحكماء والوزراء والصالحين ف إ ن م ا مقصوده أ ن يقف على س ي ر ة عالم رباني فيقف أ ث ر ا أ و يستفيد من س ي ر ة حكيم حازم في حسن ا ل ت د م ي ر أو ينير قلبه ويشحذ همته و إ ي م ا ن ه ب س ي ر ة عابد زاهد ورع ف إ ذ ا استمر في ا ل م ط ا ل ع ة لسيرهم و أ خ ب ا ر ه م اجتمعت عنده خ ل ا ص ة التجارب و ع ص ا ر ة ا ل أ ف ك ا ر والرؤى وطرائق التصرفات والمواقف ف ي أ خ ذ ب أ ح س ن ه ا ويجد في الطلب ف ك أ ن ه يضم إ ل ى عمره عمر غيره ويزيد في عقله بتجاربهم إ ذ ا علم ا ل إ ن س ا ن أ خ ب ا ر من مضى توهمته قد عاش أ و ل ا ل ذ ه ر وتحسبه قد عاش آ خ ر عمره إ ذ ا كان قد أ ب ق ى الجميل من الذكر فقد عاش كل ا ل ذ ه ر من كان عالما حليما كريما ف ا غ ت ن أ ط و ل العمر ولا شك أيها الإخوة الأولين هؤلاء الجهابذة أيها شك أن من و ا ل أ ك ا ب ر ا ل أ ق د م ي ن إ م ا م أ ه ل ا ل س ن ة السيد الكبير شيخ ا ل إ س ل ا م حقا وصدقا ا ل إ م ا م المبجل أ ح م د بن حنبل ر ح م ة الله عليه ولطالما كانت ف ك ر ة ا ل ك ت ا ب ة عن هذا ا ل ح ج ة العظيم تراودني منذ ف من ت ر ة ط و ي ل ة إ م ا م ا ن ي ما طالعت سيرتهما يوما وقلبت سيرتهما يوما و أ خ ط أ دمع العين م ج ر ا ا ل إ م ا م المبارك أ ح م د بن حنبل و ا ل إ م ا م المبارك أ ح م د بن ت ي م ي ة ر ح م ة الله عليهما وكانت ف ك ر ة ا ل ك ت ا ب ة عن هذا ا ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل تراودني منذ ف ت ر ة ط و ي ل ة حتى حقق الله هذه ا ل ر غ ب ة في هذا المساء المبارك في هذا الجامع المبارك في هذه ا ل د و ر ة ا ل ع ل م ي ة ا ل م ب ا ر ك ة أ م ا م هذه ا ل ث ل ة ا ل م ب ا ر ك ة ولا يفوتني أ ي ه ا ا ل ا خ و ة أ ن أ س ج ل عظيم شكري لربي سبحانه وتعالى الذي هو من وراء ئ كل خير ثم أ ش ك ر أ خ ي الشيخ المبارك والقاضي الفاضل العالم ا ل إ م ا م خالد الحكباني وفقه الله وسدده و أ ع و ا ن ه و إ خ و ا ن ه الذين هم وراء هذه الجهود ا ل م ب ا ر ك ة التي تشاهدونها وتلمسونها أ ق و ل أ ي ه ا ا ل ا خ و ة حديثي عن هذا السيد المبارك إ م ا م أ ه ل ا ل س ن ة لن يكون على ط ر ي ق ة السرد التاريخي لحياته ر ح م ة الله عليه بل س أ ق ف معكم وقفات ت أ م ل ي ة في ذكر ا ل أ س ب ا ب التي رفع الله بها هذا ا ل إ م ا م حتى تبوا م ن ز ل ة من الدين ما بلغها إ ل ا قلائل من الرجال وفي اعتقادي أ ي ه ا ا ل ا خ و ة وفي اعتقادي ان ع ت ق ا د ي أ هذه الوقفات أ ن ف ع لنا من مجرد السرد ا ل ق ص ص ل أ ح د ا ث حياته ر ح م ة الله عليه و س أ ب د أ معكم بذكر لمحات س ر ي ع ة عن حياته هو أ ب و عبد الله أ ح م د بن محمد بن حنبل ا بن هلال ا بن أ س د ا بن إ د ر ي س ا بن عبد الله يرجع نسبه ر ح م ة الله عليه إ ل ى عدنان فهو عربي أ ص ي ل الشيباني الذهلي المروزي البغدادي قال صالح ابنه قال لي أ ب ي ولدت في ربيع ا ل أ و ل س ن ة أ ر ب ع وستين و م ئ ة قال صالح وجيء ب أ ب ي وهو حمل من مرو فمات أ ب و ه شابا فوليته أ م ه ف إ ذ ا ا ل إ م ا م ر ح م ة الله عليه ن ش أ يتيما لكن أ م ه رعته وربته وكان لها دور عظيم في تربيته صفته كان شيخا مخضوبا طويلا أ س م ر شديد ا ل س م ر ة حسن الوجه في لحيته شعرات سود يلبس البياض ويعتزر وكان ع ا م ة جلوسه في بيته متربعا خاشعا ف إ ذ ا خرج لم يتبين منه الخشوع قال عن نفسه رحمة الله عليه تزوجت و أ ن ا ابن أ ر ب ع ي ن س ن ة فرزق الله خيرا كثيرا قال زهير ا بن صالح ا بن أ ح م د تزوج جدي يعني أ ح م د ع ب ا س ة بنت الفضل وهي ع ر ب ي ة أ ص ي ل ة فلم يولد لها غير أ ب ي وهو صالح ثم توفيت ر ح م ة الله عليها فتزوج بعدها ر ي ح ا ن ة وهي ع ر ب ي ة أ ي ض ا فولدت عمي عبد الله ثم توفيت فاشترى حسن جاريه فولدت أ م علي زينب والحسن والحسين ت و أ م ا و م ا ت عند ولادتهما ثم ولدت الحسن ومحمدا ثم سعيدا وقد عاشوا سنينا اول سماعه للحديث ر ح م ة الله عليه كان س ن ة تسع وسبعين و م ئ ة وعمره خمس ع ش ر ة س ن ة وعدد شيوخه رحمه الله كما في المسند أ ك ث ر من ثمانين و م ئ ت ي شيخ مات هشيم وهو أ ح د أ ك ا ب ر الرواه وعمر أ ح م د كان عشرين س ن ة و أ ح م د يحفظ كل مرويات هشيه ارتحل أ ح م د وعمره تسع ع ش ر ة س ن ة إ ل ى ا ل ك و ف ة و ا ل ب ص ر ة و إ ل ى م ك ة مرارا و إ ل ى عالم اليمن عبد الرزاق ر ح م ة الله عليه من إبراهيم هشين بن بشير، ابراهيم بن سعد، سفيان بن عيينة بن بن هارون شيوخه بشير عياش القاضي أبو يوسف يزيد وكيع أبو أبو بكر بن, عياش، يزيد بن, هارون، وكيع بن الجراح سعد عبد الرحمن بن مهدي يحيى ا ل ق ط ا ن و ت أ ث ر كثيرا بالشافعي رحمه الله ولازمه واستفاد منه ا س ت ف ا د ة ع ظ ي م ة كما أ ن الشافعي رحمه الله استفاد من أ ح م د ا س ت ف ا د ة ع ظ ي م ة من تلاميذ ا ل إ م ا م البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه و ا ل أ ث ر م والخلال والمروذي وبقيه بن مخلد وغيرهم كثير جدا مات ا ل إ م ا م س ن ة إ ح د ى و أ ر ب ع ي ن و م ئ ت ي ن يوم ا ل ج م ع ة الثاني عشر من ربيع ا ل أ و ل في نفس الشهر الذي ولد فيه رحمه الله وكان عمره سبعا وسبعين س ن ة و أ ح د عشر شهرا واثنين وعشرين يوما ندخل أحمد صلب الموضوع لماذا رفع الله الإمام أحمد رحمة الله عليه في رفع رحمة رفعه ل أ س ب ا ب ك ث ي ر ة أ ذ ك ر منها ما يتيسر في هذه ا ل م ح ا ض ر ة فمن أ ع ظ م أ س ب ا ب إ م ا م ه ا ل إ م ا م أ ح م د و ر ف ع ة الله له حفظه الغزير و س ع ة علمه ر ح م ة الله عليه وقد شهد ل أ ح م د بذلك القاصي والداني فقد كان رحمه الله ر ح م ة و ا س ع ة إ م ا م ا في الحديث إ م ا م ا في الفقه إ م ا م ا في ا ل ق ر آ ن إ م ا م ا في ا ل ل غ ة إ م ا م ا في الجرح و ا ل ت ع د ي ل عربي ا ل أ ص ل واللسان لم يلحن قط قوي الاستنباط من ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة قوي ا ل ح ج ة والفهم ر ح م ة الله عليه قال لابنه عبد الله م ر ة خذ أ ي كتاب شئت من كتب وكيع شيخه ف إ ن شئت أ ن ت س أ ل ن ي عن الكلام حتى أ خ ب ر ك عن ا ل إ س ن ا د و إ ن شئت ب ا ل إ س ن ا د حتى أ خ ب ر ك عن الكلام وهذه لا يفعلها إ ل الا حافظ لا يفعلها إلا حافظ وقال أ ب و زرع لعبد الله بن أ ح م د أ ب و ك يحفظ أ ل ف أ ل ف حديث يعني مليون حديث فقيل له وما يدريك قال ذاكرته ف أ خ ذ ت عليه ا ل أ ب و ا ب يقول ا ل ذ ه ب ر ح م ة الله عليه معلقا على هذا ا ل أ ث ر العظيم فهذه ح ك ا ي ة ص ح ي ح ة في س ع ة علم أ ب ي عبد الله وكانوا يعدون في ذلك يعني في عدد ا ل أ ح ا د ي ث التي يحفظها ا ل إ م ا م كانوا يعدون في ذلك المكرر و ا ل أ ث ر والفتوى التابع وما ف س ر ونحو ذلك و إ ل ا فالمتون ا ل م ر ف و ع ة ا ل ق و ي ة لا تبلغ عشر معشار ذلك وقيل ل أ ب ي زرع ة أ ن ت أ ح ف ظ أ م أ ح م د فقال بل أ ح م د قيل له وكيف علمت قال وجدت كتبه ليس في أ و ا ئ ل ا ل أ ج ز ا ء أ س م ا ء الذين حدثوه فكان يحفظ كل جزء ممن سمعه و أ ن ا لا أ ق د ر على هذا وقال أ ي ض ا أ خ ر ج إ ل ي أ ب و عبد الله أ ج ز ا ء كلها سفيان سفيان سفيان ليس على حديث منها حدثنا فلان فظننتها عن رجل واحد فانتخبت منها يعني اخترت فلما ق ر أ ذلك علي جعل يقول حدثنا وكيع حدثنا يحيى حدثنا ابن مهدي حدثنا فلان فتعجبت من ذلك ولم أ ق د ر أ ن ا على هذا وقال إ ب ر ا ه ي م الحربي رحمه الله ر أ ي ت أ ب ا عبد الله قد جمع الله له علم ا ل أ و ل ي ن والاخرين وقال ق ت ي ب ة رحمه الله احمد إ م ا م في الورع لولا أ ح م د ل ا ح د ث في الدين أ ح م د إ م ا م الدنيا وقال الشافعي خرجت من بغداد هذه ك ل م ة الشافعي رحمه الله ك ل م ة من عالم راسخ قوي ا ل ح ج ة والعلم يقول خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أ ف ض ل ولا أ ع ل م ولا أ ف ق ه ولا أ ت ق ى من أ ح م د وقال أ ب و ع ب ي د إ ن ي لاتدين بذكر أ ح م د فما ر أ ي ت رجلا أ ع ل م ب ا ل س ن ة منه رحمه الله هذا كلام أ ب و عبيد رحمه الله يقول إ ن ي لاتدين بذكر أ ح م د ونحن والله أ ي ه ا ا ل ا خ و ة لنتدين بذكر أ ح م د ونرى ذكره وسيرته من, من القربات فعند ذكر الصالحين تنزل الرحمات وفي ذكر س ي ر ة أ ح م د وفضائله قال محمد بن ح س ي ن كنا في مجلس فيه يحيى بن معين وابو خ ي ث م ة فجعلوا يثنون على أ ح م د ف ك أ ن رجلا كره ذلك فقال فبعض هذا يعني اقل من هذا الثناء وهذا المدح فنظر إ ل ي ه يحيى وقال و ك ث ر ة الثناء على أ ح م د تستنكر ولو جلسنا مجالسنا بالثناء عليه ما ذكرنا فضائله بكمالها وقد كان ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله مرجعا في العلم للناس كلهم حتى لمشايخه رحمه الله الذين درس عليهم فهذا الشافعي رحمه الله يقول يا أ ب ا عبد الله اذا صح عندكم الحديث ف أ خ ب ر و ن ا حتى نرجع إ ل ي ه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 وهو من أ ع ظ م ه ا و أ ك ب ر ه ا و أ ج ل ه ا فيه من ا ل أ ح ا د ي ث سبع وعشرون أ ل ف ا و س ت م ا ئ ة و س ب ع ة و أ ر ب ع و ن حديثا حسب إ ح ص ا ئ ي ة المحقق الشيخ شعيب وفقه الله وفريقه ق ه الله ف العلمي في تحقيق المسند لقد جعل الله ا ل إ م ا م أ ح م د من أ ئ م ة الهدى ومصابيح الدجى ا الذين يقتدى بهم و ي أ خ ذ منهم العلم والفقه و ا ل أ ح ك ا م و أ ص و ل أ ح م د رحمه الله ومنهجه العلمي من أ ص ح ا ل أ ص و ل والمناهج وكلامه في ا ل أ ه و ا ء والبدع والمنكرات ا ل ع ق د ي ة من أ ق و ى الكلام وهو ح ج ة في ذلك بلا منازع وفقه ه رحمه الله هو فقه الحديث والدليل فلذلك جاءت فتاويه في أ غ ل ب ه ا تتبع الدليل والروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وبكل حال ف ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله كان ح ج ة من حجج الله على خلقه من أ س ب ا ب إ م ا م ت ه رحمه الله تعبده و ت أ ل ه ه وصدق سريرته وصفاء ط و ي ت ه وهذه من أ ج ل العوامل التي يحبها الله عز وجل ويرفع أ ص ح ا ب ه ا ويعلي ش أ ن ه م إ ن التعبد لله عز وجل والصدق مع الله وصفاء ا ل س ر ي ر ة وسلامتها صفات ض ر و ر ي ة للعالم, للعالم الرباني الراسخ في العلم وبقدر تحصيله لهذه الصفات تكون منزلته عند الله وعند العالمين وكم من الناس أ ي ه ا ا ل إ خ و ة فرطوا في هذه الصفات ا ل ر ب ا ن ي ة ففقدوا التوفيق ا ل إ ل ه ي والعون الرباني ولم يعد لكلامهم وقع في النفوس ولم يعد لكلامهم وقولهم وفعلهم بهاء العالم ونور العابد و ل ذ ة الخاشع يقول الشيخ بكر, بكر ابو زيد رحمه الله في كتابه المدخل إ ل ى فقه ا ل إ م ا م أ ح م د يقول إ ن أ ع ظ م ص ف ة أ خ ذ ت بمجامع قلبي هي ما أ ف ا ض به مترجموه رحمه الله في أ خ ب ا ر تعبده وزهده و ت أ ل ه ه وقراءته ا ل ق ر آ ن وورعه مما لا ينقضي منه العجب لكنها ا ل م ع و ن ة ا ل ر ب ا ن ي ة و ا ل ع ن ا ي ة ا ل إ ل ه ي ة وهي بحق تقضي له ب ا ل إ م ا م ة في العلم والدين إ ذ العالم لا يكون عالما حتى يكون عاملا وصدق رحمه الله ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله سطر أ ر و ع ا ل أ م ث ل ة ا ل د ا ل ة على صدقه مع ربه وصفاء س ر ر ت ه وذله لربه وتعبده له حتى صارت أ خ ب ا ر ه في ذلك عجبا من العجب تطرب لها القلوب وتهتز لها النفوس فمن ذلك أ ي ه ا ا ل ا خ و ة قال عبد الله ابنه رحمه الله يقول كان أ ب ي يصلي في كل يوم و ل ي ل ة ث ل ا ث م ا ئ ة ر ك ع ة فلما مرض من تلك ا ل أ س و ا ق أ ض ع ف ت ه فكان يصلي كل يوم و ل ي ل ة م ئ ة وخمسين ر ك ع ة وقال كان أ ب ي ي ق ر أ كل يوم سبعا من القران آ ن كل يوم سبع ل ق ر آ ويختم كل أ س ب و ع وكان ينام نومه خفيفه بعد العشاء ثم يقوم إ ل ى الصباح يصلي ويدعو وقال ربما سمعت أ ب ي في السحر يدعو ل أ ق و ا م ب أ س م ا ئ ه وكان يكفر الدعاء ويخفيه ويصلي بين العشاءين ف إ ذ ا صلى العشاء ا ل آ خ ر ة ركع ركعات صالحات ثم يوتر وينام ن و م ه خفيفه ثم يقوم ويصلي وكانت قراءته ل ي ن ة وربما لم أ ف ه م بعضها يعني من البكاء وكان يصوم ويدمن يعني يدمن الصيام ثم يفطر ما شاء الله ولا يترك صوم الاثنين والخميس و أ ي ا م البيض وقال المروذي رحمه الله كان أ ب و عبد الله إ ذ ا ذكر الموت خ ن ق ت ه ا ل ع ب ر ة وكان يقول الخوف يمنعني أ ك ل الطعام والشراب و إ ذ ا ذكرت الموت هان علي كل شيء وقال كنت معه في المعسكر أ ر ب ع ة أ ش ه ر لاحظوا يا إ خ و ة أ ر ب ع ة أ ش ه ر يختم كل أ س ب و ع ويصوم كل يوم وما علمت بذلك إ ل ا في آ خ ر يوم وقال ابن هانئ كان أ ب و عبد الله حيث توارى عندي من السلطان وذكر من اجتهاده في ا ل ع ب ا د ة أ م ر ا عجبا وكنت لاقوى لا أ معه على ا ل ع ب ا د ة وقال ابن شماس كنت أ ع ر ف أ ح م د وهو غلام وهو يحيي الليل غلام وهو يحيي الليل ومن ش د ة حرصه على العمل و ا ل ع ب ا د ة و ا ل س ن ة قال من ش د ة حرصه على العمل و ا ل ع ب ا د ة و ا ل س ن ة قوله ما كتبت حديثا إ ل ا وقد عملت به حتى مر ب ه هذا كلام أ ح م د يقول حتى مر ب ه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم و أ ع ط ى أ ب ا ط ي ب ة دينارا ف أ ع ط ي ت الحجام دينارا حين احتجرت وقال علي بن عبد الله أ ع ر ف أ ب ا عبد الله منذ خمسين س ن ة يزداد خيرا في كل يوم وقال الميموني ما ر أ ت عيني مثل ا ل إ م ا م أ ح م د وما ر أ ي ت أ ح د ا من المحدثين أ ش د تعظيما لحرمات الله و س ن ة نبيه صلى الله عليه وسلم إ ذ ا صحت عنده ولا أ ش د اتباعا منه ر ح م ة الله عليه ونزل أ ح د ط ل ب ة العلم عند ا ل إ م ا م أ ح م د ضيفا فلما جاء وقت النوم وضع له ا ل إ م ا م أ ح م د وضوءا فجاء الصباح ف ر أ ى ا ل إ م ا م أ ح م د الماء كما هو فقال له طالب علم ولا يقوم من الليل طالب علم ولا يقوم من الليل فقال إ ن ي مسافر فقال ا ل إ م ا م أ ح م د و إ ن كنت مسافرا ف إ ن مسروقا حج ولم ينم إ ل ا ساجدا و ا ل أ م ث ل ة على ذلك ك ث ي ر ة أ ي ه ا ا ل ا خ و ة فهذه حالته مع ربه في تعبده و ق و ة صلته بالله وعظيم إ ي م ا ن ه ونحن في زمننا هذا نفتقر والله إ ل ى ذلك فالبعض قد ينشغل بالعلم و ا ل د ع و ة أ و ينشغل ب أ م و ر الدنيا ويضيع أ ح و ا ل التعبد والذل لله عز وجل و ا ل ص ل ة به فلذلك كثرت ا ل آ ف ا ت في السالكين وكثرت حالات الانتكاسه فالقلوب تصدا كما يصدا الحديد وجلاؤها أ ي ه ا ا ل ا خ و ة في ا ل ع ب ا د ة و ا ل ص ل ة ا ل ق و ي ة بالله تبارك وتعالى من أ س ب ا ب إ م ا م ت ه ر ح م ة الله عليه تواضعه وليل جانبه وخفضه جناحه للمؤمنين إ ن التواضع لله ش أ ن ه عجيب يزين العبد ويرفعه عند ربه ويجله وما تواضع عبد لله عز وجل إ ل ا رفعه الله و أ ع ز ش أ ن ه يقول الله عز وجل تلك الدار ا ل آ خ ر ة نجعلها للذين لا يريدون علوا في ا ل أ ر ض ولا فسادا التواضع أ ن تقبل الحق ممن جاء به كائنا من كان وتخفض جناحك للمؤمنين وتهش وتبش في وجوههم ولا تحتقر أ ح د ا ولا تتكبر على أ ح د ولا ترى لنفسك شانا ليس لغيرك وتقبل من محسنهم وتتجاوز عن مسيئهم والحديث عن التواضع أ ي ه ا ا ل ا خ و ة و أ ه م ي ت ه في بناء مجتمع متماسك حديث ذو شجون التواضع لا يوفق له إ ل ا من أ ح ب ه الله واصطفاه و أ ر ا د رفعته و إ ع ل ا ء ش أ ن ه و إ ذ ا جئنا إ ل ى س ي ر ة هذا ا ل إ م ا م المبارك أ ح م د بن حنبل وجدنا في ذلك أ ن ف ل جيدة والله تحار لها ا ل أ ل ب ا ب وتندهش لها القلوب ولا نقول معها إ ل ا بقول ربنا عز وجل الله أ ع ل م حيث يجعل رسالته يعني في رسله وكذلك هو أ ع ل م سبحانه وتعالى حيث يجعل إ م ا م ة الدين والعلم فيمن يشاء سبحانه وتعالى فربكم أ ع ل م بمن هو أ ه د ى سبيلا فمن مواقف هذا ا ل إ م ا م المبارك قال يحيى بن معين ما رايت أ أحمد ي ت م ر أ مثل أ ح م د صحبناه خمسين س ن ة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير ويقول عالم وضع أ ح م د عندي نفقته فقلت له يوما يا أ ب ا عبد الله بلغني أنك من العرب بلغني انك ل بلغني ع ر ب أ من العرب فقال يا ابا النعمان نحن قوم مساكين فلم يزل يدافعني حتى خرج ولم يقل شيئا فها هو الامام إ م أ ي ه الإخوة ها ا ل هو الإمام احمد م أ في أ ب ه ى صور التواضع فكيف بمن يفتخر بحسبه ونسبه وجاهه ومنصبه وماله ويرى أ ن ه لا بد أ ن يعظم ويودح لذلك وقال محمد بن أ ب ي بشر أ ت ي ت احمد بن حنبل في م س أ ل ة فقال ائت أ ب ا عبيد وهو ا ل ق ا س د بن سلام أ ح د ا ل أ ئ م ة الكبار فقال له ائت أ ب ا عبيد ف إ ن له بيانا لا تسمعه من غيره ف أ ت ي ت ه فشفاهي جوابا فشفاني جوابه ثم أ خ ب ر ت ه بقول أ ح م د فيه فقال أ ب و ع ب ي ذاك رجل من عمال الله نشر الله رداء عمله وذخر له عنده ز ل ف ا أ م ا تراه محببا م أ ل و ف ا ما ر أ ت عيني بالعراق رجلا اجتمعت فيه خصال الخير فبارك الله له فيما أ ع ط ا ه من الحلم والعلم والفهم م وقال أبو ا ح ت كان أ ح م د إ ذ ا ر أ ي ت ه تعلم أ ن ه لا يظهر النسك ر أ ي ت عليه نعلا لا يشبه نعان القراء له ر أ س كبير وشراكه مسبل و ر أ ي ت عليه إ ز ا ر ا وجبه برد م خ ط ط ة وقال صالح ابن ا ل إ م ا م أ ح م د ربما ر أ ي ت أ ب ي ي أ خ ذ ا ل ك س ر ة يعني الخبز ينفض عنها ا ل غ ب ا ء ويصيرها في قصعته ويصب عليها ماء ثم ي أ ك ل ه ا بالملح وكان إ ذ ا توضا لا يدع أ ح د ا يستقي له وكانت له قلون سوى خاطها بيده فيها قطن ف إ ذ ا قام من الليل لبسها وكان ربما أ خ ذ القدوم وخرج, الأرض وخرج الى أ ر وخرج ض إ ل ا ل أ ر ض يعمل ش ي ئ ا بيده وكان ربما خرج إ ل ى البقال فيشتري الحطب بيده وكنت اسمعه كثيرا يقول اللهم سلم اللهم سلم وقال المروذي قلت لابي عبد الله ما اكثر الداعي لك قال اخاف ان يكون هذا استدراجا باي شيء هذا وقال, وقال المروذي قدم رجل من طرسوس فقال كنا في بلاد الروم في الغزو إ ذ ا ه د أ الليل رفعوا ايديهم بالدعاء و أ ص و ا ت ه م أ د ع و ل أ ب ي عبد الله وكنا نمد المجانيق ونرمي عن أ ب ي عبد الله ولقد رمي ى ولقد ر م عنه بحجر والعلج الرومي عن الحصن فتترس بدرعه ف أ ط ا ح ت به وبدرعه قال فتغير وجه أ ب ي عبد الله وقال ليته لا يكون استدراجا وقال ا ل م ر و د ي أ ي ض ا قلت ل أ ب ي عبد الله إ ن ي ل أ ر ج و أ ن يكون إ ن يدعى لأرجو أن يكون ي لك في جميع ا ل أ م ص ا ر فقال يا أ ب ا بكر إ ذ ا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس وقال أ ح م د ر أ ي ت أ ب ا عبد الله وقال حنبل ر أ ي ت أ ب ا عبد الله إ ذ ا أ ر ا د القيام من مجلسه يقول لجلسائه إ ذ ا شئت يعني ي س ت أ ذ ن يستأذن من ج ل س ا ئ ه وهو ا ل إ م ا م وقال رحمه الله قال احمد ل ل قال ه أ رحمه الله لو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر وقال أ ي ض ا أ ر ي د أ ن أ ك و ن في شعب من شعاب م ك ة حتى لا أ ع ر ف قد ب ل ي ت ب ا ل ش ه ر ة قد ب ل ي ت ب ا ل ش ه ر ة قلت ف أ ي ن هذا التواضع من رجل يسعى بكلتا يديه إ ل ى ا ل ش ه ر ة و قال الميموني رحمه الله كثيرا ما كنت أ س أ ل أ ب ا عبد الله عن الشيء فيقول لبيك لبيك و قال المروذي كان ا ل إ م ا م أ ح م د كثير التواضع تعلوه ا ل س ك ي ن ة والوقار وكان حليما ليس بالعجول و إ ذ ا خرج إ ل ى المسجد لم يتصدر و أ ث ن ى عليه شخص م ر ة فرؤي الغم في وجهه وقيل له م ر ة جزاك الله عن ا ل إ س ل ا م خيرا قال بل جزى الله ا ل إ س ل ا م عني خيرا من أ ن ا وما أ ن ا وقال له خرساني الحمد لله الذي ر أ ي ت ك فقال له اقعد أ ي شيء أ ن ا ومن أ ن ا هذا ا ل إ م ا م أ ح م د يقول هذا الكلام وذكر م ر ة أ خ ل ا ق الورعين فقال رحمه الله أ س أ ل الله الا يمقتنا أين نحن من ه ؤ ل اين ء ق و ل الإمام أحمد أسأل الله أحمد أ لا ي نحن أين من هؤلاء قلتوا و أ ق و ل أ ن ا أ س أ ل الله الا يمقتنا أ ي ن نحن من هذا ا ل إ م ا م المبجل ووالله الذي لا إ ل ه غيره إ ن ن ا لنستحي أ ن نكتب س ط ر ا أ و ك ل م ة في س ي ر ة هذا ا ل إ م ا م المبارك ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله وقال محمد بن ح س ن ر أ ي ت أ ب ا عبد الله إ ذ ا مشى في الطريق يكره أ ن يتبعه أ ح د وقال خلف أ ح د شيوخ الامام إ م أحمد ج ء ن ي أ ح د يستمع الحديث أحد الإمام احمد ل د أحد ي شيوخ ث ا ل إ ا م م أ ح يقول جاءني أ ح م د يستمع ا ل حديث أ ب ي ع و ا ن ة فاجتهدت أ ن أ ر ف ع ه ف أ ب ى وقال لا أ ج ل س إ ل ا بين يديك امرنا أن ان ض ع ل م نتواضع ع ع ل م منه م ا س يا, طلبة العلم. اسمعوا يا طلبة العلم. لا أجلس إلا بين يديك العلم لا إلا أمرنا ا طلبة أجلس أن ت و لمن نتعلم منه وقال أ ب و جعفر كان أ ح م د من أ ش د الناس حياء و أ ك ر م ه م و أ ح س ن ه م ع ش ر ة و أ د ب ا كثير الاطراق لا يسمع منه إ ل ا ا ل م ذ ا ك ر ة للحديث وذكر الصالحين في وقار وسكون ولفظ حسن و إ ذ ا لقيه إ ن س ا ن بش به و أ ق ب ل عليه وكان يتواضع للشيوخ جدا ً كان يتواضع للشيوخ جدا وكان يفعل بيحيى بن معين ما لم أ ر ه يعمل بغيره من التواضع والتكريم والتبجيل وكان يحيى أ ك ب ر من ا ل إ م ا م أ ح م د بسبع سنين ومن أ س ب ا ب امامته و ر ف ع ة ش أ ن ه رحمه الله جوده وكرمه و إ ح س ا ن ه و أ خ ل ا ق ه ا ل ع ا ل ي ة مع الناس كلهم ولا شك أ ي ه ا ا ل إ خ و ة أ ن الكرم والجود والخلق الحسن من أ ع ظ م الاسباب التي يرفع الله بها من شاء من عباده ف إ ن ه ا من النفع المتعدي والله تعالى يحب من ا ل أ ع م ا ل ما كان نفعه عاما ً متعديا ً ويجزي عليه ما لا يجزي, ما لا يجزي على غيره و ا ل إ م ا م أ ح م د هذا السيد المبارك قد ضرب في ذلك بسهم وافر وحظ عظيم مع شده ة ف ق ر مع شدة فقره و ق ل ة ذات يده فمن هذه المواقف ا ل م ش ه و د ة قال المروذي رحمه الله لم أ ر ى الفقير في مجلس أ ع ز منه في مجلس أ ح م د وكان مائلا إ ل ي ه م مقصرا عن أ ه ل الدنيا كان فيه حلم ولم يكن بالعجول كان كثير التواضع تعلوه ا ل س ك ي ن ة والوقار و إ ذ ا جلس في مجلسه بعد العصر الفتيا لا يتكلم حتى ي س أ ل و إ ذ ا خرج إ ل ى مسجده لم يتصدر وقال أ ب و سعيد كنت آ ت ي أ ب ا عبد الله فيدفع الي ا ل ث ل ا ث ة دراهم و أ ق ل أ و أ ك ث ر ويقعد معي فيتحدث معي وربما أ ع ط ا ن ي الشيء ويقول أ ع ط ي ت ك نصف ما عندنا فجئت يوما ف أ ط ل ت القعود أ ن ا وهو قال ثم خرج ومعه, ومعه تحت كسائه أ ر ب ع ة أ ر غ ف ه فقال هذا نصف ما عندنا فقلت هي والله أ ح ب إ ل ي من أ ر ب ع ة آ ل ا ف من غيرك وقال المروذي ر أ ي ت أ ب ا عبد الله وجاءه بعض قرابته ف أ ع ط ا ه درهمين و أ ت ا ه رجل فبعث إ ل ى البقال ف أ ع ط ا ه نصف درهم ه هارون رحمه الله م المستملي أحمد بن حنبل فكنت ما عندنا شيء فأعطاني خمسة وقال لقيت عندنا فأعطاني ا حنبل ر بن فكنت شيء د وقال والله ما عندنا غيرها وجاءه أ ب و سعيد الضرير وقد كان قال ق ص ي د ة في ابن أ ب ي ذؤاب ف ش ك إ ل ى أ ب ي عبد الله فقال له يا أ ب ا سعيد والله ما عندنا إ ل ا هذا الجذع قال والله ما عندنا الا هذا الجذع فجئت بحمال فبعته ب ت س ع ة دراهم و د ا ن ق ي ر وكان أ ب و عبد الله شديد الحياء كريم ا ل أ خ ل ا ق يعجبه السخاء ولا يجهل وكان ل يجهل ا و لا يجهل و إ ن جهل عليه حلم واحتمل ويقول يكفي الله يكفي الله يكفي الله ولم يكن بالحقود ولا بالعجوز وكان كثير التواضع حسن الخلق دائم البشر لين الجانب ليس بفضل وكان يحب في الله ويبغض في الله و إ ذ ا كان في أ م ر الدين اشتد له غضبه وكان يحتمل ا ل أ ذ ى من الجيران وقال المروذي رحمه الله سمعت أبا عبد الله وقد ذكر أهله زوجته وغفر الله أبا الله عباسة رحمها الله وغفر لها أهله رحمه سمعت ذكر عبد يقول سمعت أ ب ا عبد الله وذكر وقد ذكر أ ه ل ه فترحم عليهم وقال مكثنا عشرين س ن ة ما اختلفنا في ك ل م ة عشرين س ن ة ما اختلف هو وزوجته في ك ل م ة وفي ر و ا ي ة ثلاثين س ن ة الله أ ك ب ر أ ي ه ا ا ل أ خ و ة الله أ ك ب ر عشرون س ن ة وكان يجتمع في مجلس أ ح م د زهاء خ م س ة آ ل ا ف أ وقال يزيدون ممن يكتبون زهاء خمسة آلاف أو يزيدون منهم يكتبون الحديث زهاء أو وأما ممن منهم خمسة خمسمائة ب ألاف ا ل و فيتعلمون ن منه حسن أ د ب و الميمون س رحمه الله ما أ ع ل م أ ن ي ر أ ي ت أ ح د ا ً أ ن ظ ف بدنا ولا أ ش د تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر ر أ س ه وشعر بدنه ولا أ ن ق ى ثوبا ب ش د ة بياض من أ ح م د وكانت ثيابه بين الثوبين يعني لا هي ثياب غ ا ل ي ة وتدعو إ ل ى الفخر ولا هي ثياب ح ق ي ر ة ر خ ي ص ة تدعو إ ل ى احتقاره وازدرائه وقال عبد الله ا ل و ر ا ط كنت في مجلس ا ل إ م ا م أ ح م د فقال واسمعوا إ ل ى هذه ايها إ خ و ة ق م ة التواضع و ق م ة ا ل إ ن ص ا ف والبذل والعدل من نفسه قال من أ ي ن أ ق ب ل ت م فقالوا من مجلس أ ب ي كريم وهو أ ح د المحدثين فقال رحمه الله اكتبوا عنه ف إ ن ه شيخ صالح فقلنا إ ن ه يطعن عليك فقال ا ل إ م ا م فاي شيء حيلتي في شيخ صالح بلي بي, فأي شيء حيلتي في شيخ صالح بلي بي هذا خلق عظيم والاخوه من هذا ا ل إ م ا م المبجل يدل على إ ن ص ا ف ه وعدله وتجرده من ح ض و ظ نفسه ر ح م ة الله عليه حتى بلغ من حسن الخلق مبلغا عظيما وصله وصل به إ ل ى أ ن يقدم ا ل م ص ل ح ة ا ل ع ا م ة على مصلحته ا ل ش خ ص ي ة ومن أ س ب ا ب إ م ا م ت ه و ر ف ع ة الله له عزه بالله واعتماده على الله وتوكله على ربه سبحانه واستغنائه عن الناس هذه الصفه من أ ج ل الصفات من أ ج ل ا ل صفات ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله التي رفعه الله بها وله فيها الوقائع ا ل م ش ه و د ة و ا ل أ خ ب ا ر ا ل م ش ه و ر ة وكان ر ح م ة الله عليه لا يفعل ذلك تكبرا على الناس أ ب د ا و ح ا ش ا ولكنه عظيم ا ل ث ق ة بربه سبحانه وتعالى عامل بهدي ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة لا ي س أ ل و ن الناس الحافا وعامل بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بايع كثيرا من ا ل ص ح ا ب ة أ ل ا ي س أ ل ا ل ن ا س شيئا فكان س و ت أ ح د ا ل ص ح ا ب ة يقع في ا ل أ ر ض فلا يطلب من أ ح د من الناس أ ن يعطيه إ ي ا ه فمن مواقف ا ل إ م ا م أ ح م د في عزه بالله واستغنائه عما في أ ي د ي الناس ذكر ا ل إ م ا م أ ح م د عند عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله فدمعت عيناه ثم قال بلغني أ ن نفقته نفدت ف أ خ ذ ت بيده ف أ ق م ت ه خلف الباب وما معنا أ ح د فقلت له وجدت عند الناس ع ش ر ة دنانير فخذها و أ ر ج و الا تنفقها حتى ي ت ه ي أ شيء فقال أ ح م د يا أ ب ا بكر لو قبلت من أ ح د شيئا قبلت منك و أ ب ى أ ن ي أ خ ذ المال وهو في أ ش د ا ل ح ا ج ة له وقال إ س ح ا ق بن راهويه كنت مع أ ح م د عند عبد الرزاق وكانت معي ج ا ر ي ة وسكنا ن فوقه و أ ح م د أ س ف ل في البيت فقال لي يا أ ب ا يعقوب يا أ ب ا يعقوب هو ذا يعجبني ما أ س م ع من حركتكم قال وكنت أ ط ل ع ف أ ر ا ه يعمل التكت ة ويبيعها ق ويبيعها ت منها ف يتقوت منها, يبيعها فيتقوت منها وقال أبو داود كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة أحمد لا يذكر فيها شيء من أ م ر الدنيا ما ر أ ي ت ه ذكر الدنيا قط قلت ف أ ي ن أ و ل ئ ك الذين لا تحلو مجالسهم إ ل ا ب ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة والخوض في أ ع ر ا ض المسلمين والخوض في أ م و ر الدنيا وشهواتها من النساء و ا ل أ م و ا ل والعقارات وغير ذلك وقال أ ح م د بن سنان ر ح م ة الله عليه بلغني أ ن أ ح م د رهن نعله عند خباز باليمن و أ ك ر ى نفسه من حمالين عند خروجه وعرض عليه عبد الرزاق دراهم ص ا ل ح ة فلم يقبلها وبعث ابن طاهر حين مات أحمد ب أ ك ف ا ل وحنوط ف أ ب ى صالح ابنه أ ن يقبلها وقال إ ن أ ب ي قد أ ع د كفنه وحنوطه بنفسه ورد, ورد ما أ ر س ل ه ابن طاهر هذا ا ل إ م ا م المبجر وهذا عزه واستغناؤه عن الناس فاين أ و ل ئ ك الذين ما فتئوا ي س أ ل و ن الناس ويظهرون الفقر و ا ل ح ا ج ة والديون ويعرضون أ ن ف س ه م لذل السؤال ويمدون أ ع ي ن ه م إ ل ى ز ه ر ة ا ل ح ي ا ة الدنيا عند الناس يقولون لي فيك انقباض و إ ن م ا ر أ و ا رجلا عن موقف الذل أ ح ج م ا أ ر ى الناس من داناهم هان عندهم ومن أ ك ر م ت ه ع ز ة النفس أ ك ر م ا ولم أ ق ض حق العلم إ ن كنت كلما بدا لي طمع بدا لي طمع صيرته لي سلما ولو أ ن أ ه ل العلم صانوه ص ا ل ه م ولو عظموه في النفوس لعظما ولكن أ ه ا ن و ه ولكن أ ه ا ن و ه فهان ودنسوا محياه ب ا ل أ ط م ا ع حتى تجهم وقال صالح قلت ل أ ب ي إ ن أ ح م د الدورقي اعطي الف دينار فقال يا بني ورزق ربك خير وابقى أ ب ق ى ي بني ورزق ربك خير ورزق و أ و م ر ة سرقت ثيابه رحمه الله فجلس في بيته ليس عنده ثياب وليس عنده مال ليشتري فجاءه أ ح د أ ص ح ا ب ه فعرض عليه المال وقال خذ هذا المال فاشتري به ثيابا فرفض وقال أ ن ت ممن يسمع معنا الحديث عند سفيان أ ن س ق لك ما سمعناه فنسخ له ما سمعه فاشتراه منه ذلك الرجل و أ ع ط ا ه الدراهم فاشترى بها ثيابا وقال إ د ر ي س الحداد كان أ ح م د إ ذ ا ضاق به ا ل أ م ر اجر نفسه من الحاكى فسوى لهم فلما كان في أ ي ا م ا ل م ح ن ة وصرف إ ل ى بيته حمل إ ل ي ه مال كثير فرده وهو محتاج إ ل ى خبز رغيف فجعل عمه إ س ح ا ق يحسب ما رده ف إ ذ ا هو نحو خ م س م ا ئ ة أ ل ف فقال الامام أ ح م د له يا عم لو طلبناه لم ي أ ت ن ا و إ ن م ا أ ت ا ن ا لما تركنا ومن أسباب إمامة الإمام أحمد أسباب محنته ا ل ع ظ ي م ة وابتلاؤه الكبير هذه ا ل م ح ن ة ا ل م ش ه و ر ة ب م ح ن ة وفتنه خلق ا ل ق ر آ ن وفتنه القول بخلق ا ل ق ر آ ن وكانت قد ب د أ ت في ن ه ا ي ة عهد ا ل م أ م و ن رحمه الله س ن ة مائتين وثني ش وانتهت في عهد المتوكل رحمه الله س ن ة اربع وثلاثين ومائتين وقد عاصرها ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله منذ, من منذ بدايتها إ ل ى نهايتها فكانت م د ة ا ل م ح ن ة ثلاثا وعشرين س ن ة قضاها ا ل إ م ا م أ ح م د صابرا محتسبا قائما لله مقام ا ل أ ن ب ي ا ء فرحمه الله ر ح م ة و ا س ع ة وليس هنا أ ي ه ا ا ل إ خ و ة مجال بسط لهذه ا ل ف ت ن ة ولهذه ا ل م ح ن ة ا ل م ش ه و ر ة لكنني أ ش ي ر إ ش ا ر ا ت س ر ي ع ة إ ل ى ع د ة أ م و ر م ه م ة هذه ا ل ف ت ن ة كانت سببا للتمكين لهذا ا ل إ م ا م العظيم ا ل إ م ا م أ ح م د كانت سببا للتمكين له في ا ل أ ر ض فقد ب د أ ت وعمره ثمان و أ ر ب ع ي ن س ن ة ثمان سنة. وقد أ ر ب ع و و ن سنة كان قبل ذلك معروفا وكان ق د و ة و إ م ا م ا ولكنه بعد الابتلاء أ ص ب ح أ ع ظ م تمكينا وقدوه رحمه الله ظهرت في هذه ا ل ف ت ن ة ق د ر ة ا ل إ م ا م أ ح م د ا ل ع ل م ي ة ا ل ف ذ ة في مناظراته وفتاويه واستدلالاته وحجته رحمه الله حتى أ ف ح م كل من يناظره وانقطع الجميع دونه ظهرت في هذه ا ل ف ت ن ة جوانب ع ظ ي م ة جدا في ش خ ص ي ة هذا ا ل إ م ا م المبجل كان لها ا ل أ ث ر العظيم في ا ل أ م ة حتى زماننا هذا فمنها ق و ة توكله على ربه سبحانه وتعالى واعتماده عليه وثقته به وظهر ذلك في شخصيته وتعامله مع أ ح د ا ث ا ل ف ت ن ة وهدوئه واتزانه وسكينته و ط م أ ن ي ن ت ه وهو يرى الارجاف و ا ل إ ر ع ا د والوعيد والتهديد ق و ة ثباته رحمه الله على الحق وعدم تزلزله وتردده مما قطع أ ط م ا ع خصومه فيه فقد كان ثابتا كالجبل ا ل أ ش م لا يداهن ولا يجامل ولا يقول على الله في أ ث ن ا ء ا ل ف ت ن ة وحتى بعد انتهاء ا ل ف ت ن ة فقد جاءته المغريات والعروض ا ل د ن ي و ي ة و ا ل أ م و ا ل فثبت في مواجهتها وردها حتى كان مسار العجب من الناس كلهم كان له أ ث ر كبير في عدم تطور ا ل ف ت ن ة في عدم تطور الفتنة الى ف ت ن ة إ ل مواجهات م س ل ح ة حيث بدت من بعض الناس بوادر الخروج على ا ل خ ل ي ف ة في ذاك الوقت فكان ا ل إ م ا م أ ح م د وقف في ذلك و ق ف ة ق و ي ة ينهاهم أ ش د النهي ويحذرهم من م غ ب ة الخروج على السلطان بل كان رحمه الله يدعو له ل ل ل خ ي يجعو ف ة بالتوفيق و أ ع ل ن أ ن ه قد سامح ا ل خ ل ي ف ة وجعله في حل وسامح كل من آ ذ ا ه الا ث ل ا ث ة نفر لعظم شرهم على ا ل أ م ة فكان هذا العمل من ا ل إ م ا م أ ح م د دليلا ً ناصعا ً على إ ن ص ا ف ه وصدقه وحرصه على و ح د ة ا ل أ م ة وتماسكها وصدق علي رضي الله عنه وصدق علي بن المدين رحمه الله حين قال أ ع ز الله هذا الدين برجلين أ ب ي بكر في ا ل ر د ة و أ ح م د في ا ل م ح ن ة وبكل حال أ ي ه ا الاخوه ة فقد كانت المحنة ل ل إ م ا م أ ح م د م ن ح ة ع ظ ي م ة جدا له و ل ل أ م ة كلها حيث نصر الله به الحق نصرا عظيما و أ ق ا م الله ل ل أ م ة هذا ا ل إ م ا م العظيم فحفظ به ا ل م ل ة و و ص و ل الدين ودخل الامام, الإمام احمد ا ل م ح ن ة فخرج منها ذهبا أحمر يظن ا ل ن أن ا س م ح ن ة ا ل إ م ا كانت السجن م أحمد هي كانت في السجن والضرب و ا ل أ ذ ى والمنع من التحديث فقط كلا أ ي ه ا ا ل أ خ و ة بل هذا جزء من ا ل م ح ن ة وهناك م ح ن ة أ خ ر ى وفتنه ث ا ن ي ة واجهت ا ل إ م ا م ولكنه خرج منها سليما ثابتا شامخا ر ح م ة الله عليه وهي ف ت ن ة إ ق ب ا ل الدنيا عليه بعد رفع ا ل م ح ن ة في أ ي ا م المتوكل فقد فتحت عليه الدنيا والعطايا و ا ل أ م و ا ل و ا ل ص ل ا ت وقد كان رحمه الله في فقر عظيم وله عيال وفي ح ا ج ة م ا س ة ولكنه رفض كل ذلك وصبر وصابر فخرج من ف ت ن ة الدنيا و إ غ ر ا ء ا ت ه ا نظيفا سليما م ع ا ف ا وما زال في ر ف ع ة وعلو و ج ل ا ل ة قدر م ل أ ت قلوب الناس وصارت لقلوبهم مثل ا ل ع ا ف ي ة ل أ ب د ا ن ه م أ ي ه ا ا ل ا خ و ة هذه ا ل ف ت ن ة ا ل ع ظ ي م ة التي مرت ب ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله ذيولها ذيول ه الحديث ذ ي و ا ل عنها ذيول ط و ي ل ة وهي ع ظ ي م ة الوقع في النفوس وفيها من العبر والدروس الشيء الكثير واحيلكم ف ي ه من العبر والدروس الشيء الكثير و أ الى كتاب جليل القدر تحدث عن هذه ا ل ف ت ن ة و ا ل م ح ن ة وهو كتاب ا ل حنبل الدين ومحنة الدنيا ل ل إ م م أحمد محنة ومحنة ا بن بين ي ش خ الفاضل أ ح م د عبد بن ا ل ج و ا ايها ل د و م ر ح م ل ل ه فمن أ ر الاخوه د يزداد أن يقينه إيمانه ويقوى ف ي ق ر أ ه ذ الكتاب أ ت م اشعر الإخوة أ أ ن ي اطلت عليكم ولكني اختم هذه ا ل م ح ا ض ر ة ببعض ا ل أ خ ب ا ر والحكايات التي ليس لها عنوان محدد أ و رابط يجمعها وهي ك ث ي ر ة جدا لكن أ ذ ك ر منها ما يتيسر قال صالح ابن ا ل إ م ا م أ ح م د يقول ما ر أ ي ت أ ب ي يشتري رمانا ولا سفرجلا ولا شيئا من ا ل ف ا ك ه ة إ ل ا أ ن تكون ب ط ي خ ة ف ي أ ك ل ه ا بخبز أ و عنبا وتمرا وقال لي م ر ة كانت والدتك في الظلام يعني عباس رحمها الله وكان ا ل إ م ا م احمد يحبها حبا عظيما كانت والدتك في الظلام تغزل غزلا دقيقا فتبيع ا ل أ س ت ا ر بدرهمين أ و أ ق ل أ و أ ك ث ر فكان ذلك قوتنا فيه ك ذلك ا قوتنا ن ف دليل على جواز أ ن ي أ ك ل الرجل من كسب زوجته قال يعني قال صالح وربما اعتللت ف ي أ خ ذ قدحا فيه ماء ف ي ق ر أ فيه ثم يقول اشرب منه واغسل وجهك ويديك وربما يخرج إ ل ى البقال فيشتري الحطب والشيء فيحمله بيده وقال رجل عندنا بخرسان يظنون أ ن أ ح م د لا يشبه البشر يظنون أ ن ه من ا ل م ل ا ئ ك ة وقال آ خ ر ن ظ ر ة عندنا من أ ح م د تعدل ع ب ا د ة س ن ة هذا أ ث ر علق عليه الذهبي تعليقا حكيما نفيسا قال هذا غلو لا ينبغي لكن الباعث ع له حب ل ل ه ب له حب ولي الله في الله وقال المروذي ر أ ي ت طبيبا نصرانيا خرج من عند ي أ ح م د ومعه راهب فقال إ ن هذا الراهب س أ ل ن ي أ ن يجيء معي ليرى أ ب ا عبد الله فيه أ ي ه ا الاخوه دليل على فيه دخول طبيب نصراني على أ ح م د وفيه أ ي ض ا م ن ز ل ة أ ح م د ا ل ع ظ ي م ة حتى عند الرهبان وقال عبد الله ا بن ا ل إ م ا م أ ح م د ر أ ي ت أ ب ي ي أ خ ذ ش ع ر ة من شعر النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فيضعها على فيه يقبله ر أ ي ت أ ب ي ي أ خ ذ ش ع ر ة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه يقبلها و أ ح س ب أ ن ي ر أ ي ت ه يضعها على عينيه ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به و ر أ ي ت ه أ خ ذ ق ص ع ة النبي صلى الله عليه وسلم فغسل فيها ثم شرب, من ثم شرب فيها الماء و ر أ ي ت ه يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به ويمسح به, يديه ورج... ويمسح به يديه ووجهه وهذا فيه دليل على ش د ة حب أ ح م د للنبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وتعظيمه وتوقيعه له ف أ ي ن المتنطع الذي يتهم أ ح م د و أ ت ب ا ع ه من ا ل ح ن ا ب ل ة أ ن ه م لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أ ح م د وهذه ط ر ي ق ة قال عبد الله ابن ا ل إ م ا م أ ح م د ر أ ي ت أ ب ي حرج على النمل أ ن يخرجوا من داره ف ر أ ي ت النمل قد خرجن ا بعد نملا سودا فلم أ ر ه م عادوا بعد ذلك و ح ذ ر م ر ة و ل ي م ة فجاءوا ب أ ر ز فقال أ ب و عبد الله نعم الطعام, نعم الطعام ان أ ك ل في أ و ل الطعام أ ش ب ع وان اكل في اخره هضم هذا ما تيسر ايها ا ل ا خ و ة من ذكر مواقف من سيره هذا الامام المبجل والسيد الكبير رحمه الله ورفع قدره وجزاه عنا وعن الاسلام خير جزاء اقول ما تسمعون وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم هذه بعض ا ل ا خ و ة يقول هل ثبتت ق ص ة الامام احمد مع الخباز و ا ل ذ ي ت ح د ث عن فضل الاستغفار قرأت القصة ورأيتها ايضا معلقة ورأيتها غير يثابت ثابت هذا هل الله ايضا المساجد ولا اعلم الاخوة اعلم ايو في بعض وهي ان ث ب د ت ف إ ن م ا تدل على فضل ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله وتدل أ ي ض ا على فضل الاستغفار و أ ن الله عز وجل يفرج به الكروب ويفتح به على من شاء من عباده ر ح م الله وحكم وحكمه الجليلة العظيمة وحكمه وهي و ا ض ح ة المعنى تدل على أ ن طلب العلم لا يمكن أ ب د ا أ ن يكون له وقت محدد ف ا ل إ ن س ا ن الصادق مع الله عز وجل الصادق في طلبه العلم يطلب العلم من صوره إ ل ى أ ن يموت بل طبق وقد طبق ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله وكثير من السلف هذه ا ل ف ك م ة فكانوا حتى في وقت س ك ر ا ت الموت ر ح م ة الله عليهم يتحدثون عن العلم و ا ل أ ح ا د ي ث والروايات وفي موت ا ل إ م ا م احمد وقبل موته طلب من ابنه عبدالله أ ن ي ق ر أ عليه أ ث ر طاووس أ ن ه كان يكره ا ل أ ن ي ن المرض فما أ ن بعد ذلك وتوفي بعدها ب أ ي ا م والحديث عن هذه القضيه ي حديث طويل ة طلب العلم والاستنبار العلم ف حديث طويل طيب أ ق و ل لماذا لقب الشيخ أ ح م د بابي عبد الله و ل د ه الكبير اسمه صالح ليس عندي فيها يعني جواب محدد لكن والله أ ع ل م قد يكون ل أ ن عبد الله ر ح م ة الله عليه كان أ ل ص ق به من صالح ل أ ن صالح كان كثير العيال مشغولا بنفسه ولم يشتهر عنه مثلما اشتهر عن عبد الله طلب العلم والحفظ و ا ل ر و ا ي ة و ا ل ر و ا ي ة المسند وغير ذلك فلعله الله اعلم من هذه ا ل ن ا ح ي ة الله اعلم